بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار خديرة وإذا القبور بعثت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا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 كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولمر يومئذ لله